الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُلِيَ أَجْنِحَةً مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شيء قدير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 يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله إلا هو فأنا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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه, فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها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 إن ذَلِكَ على الله يسير وما يستوي البحران هذا عثب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيب يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى قَلْقِ جد وَما ذَلِكَ عَ الله بعَزس وَل تَزِر وَازَِةُ وَزرَ أُخْرى وَإِن تَدْرُ مُسْقَلَة إ حِمِهَا لا يحمَل مِنه شيءَ لا يُحمَل مِنهُ شيءَيءُ وَلَ كََذاَا قُبَ إنِ ماَا تُذَُِّذنَ يَخْشَونَ غَبّهُم بِالغَبِ وَقامامُ الصَّلَ وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَمَا تَزَكَّ فَإِ ماَا يتَذَكان َفْسِ وَإِلَ اللهَّهِ المَصيد وَماَا يَسْتَمِ الأعم ndhulmāt wala nūr wala alzill wala lharūr wama yashtuwi al-ahiyāu wala al-amwāt inna allah yusmī'u man yashā wama anta bimusmī'u man fi al إِلَّا نَذِير إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذي يتلو كتاب الله واقام الصلاه وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يرجون, يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شكور وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مصدقاً, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَقَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ زَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيبٍ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنُ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي حللنا دار المقامه الذي حللنا دار المقامه من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا رَبَّنَا أَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ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 أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعض الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن وَلَئِن زَالَتْ آيَةٌ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّن الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نفورا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرًا السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا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 سَبمَا كَسَبُوا مَا تَركَ على ظَهْرِهَا مَا تَرَكَ على ظَهْرِهَا مِدَ وَلَك وَخِرُم إى أَجَلٍ مُسََّ فَإذاَ جَ أَجَلُهُم فَإِ اللهَّه كََ بعِبَادِهِ بَصير